119. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 119. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 110. والذان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب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 حتى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَجْتَهُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا ان تترك النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتينا بفاحشة وعاشروهن بالمعروف